يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ذلك الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال الحديث رواه البخاري ومسلم هذا هو الحديث الرابع عشر من احاديث الاربعين التي سماها الامام ابن رجب بعد ان اضاف اليها خمسة عشرة احاديث ووفاها خمسين سمى الكتاب بجامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم اي جامع العلوم الشرعية والحكم النبوية لأن هذا الكتاب إنما أنلف في جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحديث الباب حديثنا الذي ندرسه هذا اليوم هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فقد بين في هذا الحديث قليل الألفاظ كثير المعاني أن الإنسان إذا تحصن بالإسلام ودخل في دائرة الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله كان دمه وماله وعرضه حراما إلا إذا انتهك ما ينقض ذلك التحريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل دماء المسلم بعد أن حرم دمه وماله وعرضه ثلاثة أشياء أولها كما جاء في هذا الحديث الزنا بعد الإحصان وعبر عنه بقوله الثيب الزاني والمراد بالثيب يعني المتزوج من سبق له زواج هو المكلف الذي سبق أن تزوج وسبق أن أحل له الزواج وباشر الزواج وعاشر المرأة في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيحت له مسألة الزواج و توصل إلى هذا الاحصان من خلال معاشرة النساء فإن نكص وجانب الحلال ووقع في الحرام استوجب إزهاق النفس ولذلك قال السيب الزاني يعني الزامي بعد إحصان كما جاء في بعض الروايات وإنما عبر عنه بالسيب لأنه قد باشر ووطئ وأتى أهله لأن الشخص قبل أن يتزوج وقبل أن يعاشر أهله يسمى ذكرى، وهكذا المرأة قبل المعاشرة تكون ذكرا فإذا ما عاشرها زوجها صار الثيب ولما كان هذا الثيب قد عدل عما شرع الله له وأباح له إلى ما حرم عليه استوجب هذا الحد وتلك العقوبة وجاء في بعض الألفاظ أشيمط ذا ووصفه بالأشيمط يعني الذي قد وخطه الشيب وقد تجاوز حد الشباب وفورة الشباب والتطلع إلى الشهوات فمن تجاوز سن التطلع إلى الشهوات ثم وقع في الحرام استحق هذا هذا الحج فقال الثيب الزاني واما الشخص الثاني الذي يستحق القتل قال من باشر القتل يعني من قتل غيره اي متعمدا قصد القتل واستخدم ما من شانه ان يقتل فهذا يكون متعمدا والمتعمد يستوجب القصاص لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبل والقاتل الذي يستوجب القصاص هو المتعمد لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاءه ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ان يصدقوا وأما الذي استوجب القصاص هو من قتل متعمدا وأما من قتل قتلا شبه العمد فهذا عليه أن يدفع الدية دية مغلظة ولا يستهجب القصاص والفرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ أن قاتل العمد القاتل المتعمد يقصد إيقاع الجريمة ويستخدم من الأدوات والآلات ما من شانه القتل فقد جمع بين الفعل والنية ولهذا استحق القصاص وأما القاتل شبه العم فهذا قصد العدوان قصد الاعتداء لكنه استخدم أداة ليس من شانها أن تقتل كمن قام يضارب شخصا ويخانقه ويخاصمه ثم لطمه واللطمة ليس من شانها أن تقتل فلما كان العداوة مقصودة والنية نية العداوة قائمة ويقوم لكن اداته القتل ليس من شانها ان تقتل سمي فعله هذا بشبه العمد شبه العمد ما كان من العصا والصوت ياخذ ياخذ عصا عاديه يضرب بها ياخذ صوتا يضرب به فالعصا والصوت ليس من شانهما ان يقتلا لكنه قتل بهما وأما القتل الخطأ فنية العداوة غير موجودة ليست موجودة اصلا لم يكن من شأنه أن يعادي أو لم يكن هناك عداوة بينه وبين المقتول واستخدم أداة القتل وهو لا يريد بها أن يقتل كأن يأخذ بندقية وهي من أدوات القتل لكنه قصد أن يصيد بها طيرا أو أن يرمي بها حيوانا أو أن يصيب بها هدفا في التدريب والتعليم إلا أنها أخطأت وأصابت انسانا فقتلته فأداة القتل قائمة وموجودة لكن نية القتل غير موجودة فهذا النوع من القتل يسمى بالخطأ وهذا هو الذي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الدياء وفيه الكفارة وأما قتل العمد فقد أوجب الله فيه القصاص حيث قال والنفس بالنفس وأما قتل شبه العمد فهذا إنما أوجب فيه الدياء لكنها تغلظ تغلظ الدياء بأن تكون مئة من الإبل لكن لها اوصاف تختلف عن غيرها يكون منها اربعون خلفا يعني اربعون من الابل حوامل النوق في بطونهن اولادهن فهؤلاء هم الذين او فهذه هي دية القتل شبه العم وهكذا تحدد في غير الإبل بحيث يكون سمة فرق بين دية القتل الخطأ ودية شبه العالم هي التحق الرقبة كفارة حق الله جل وعلا وديتو حق اصحاب القتيل يأخذها ورثة القتيل فقد جمع في كفاره الخطا بين امرين بين الديه وبين الكفاره الكفاره عتق رقبه فان لم يجيد يصوم شهرين متتابعين كما قال تعالى في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وأما العمد ففيه القصاص ولا كفارة فيه وأما شبه العمد ففيه كفارة أيضا لأنها إذا كانت في الخطأ واجبة فهي في شبه العمد من باب اولاد حيث ان التعمد العدوان موجود لكن لما كانت الاله غير قاتلة ليس من شانها القتل هذا الذي دفع الشبهة هذه الشبهة التي دفعت القصاص لان الحدود تدرأ بالشبهات بين وبين وبين عقوبتين في حدين بين عقوبتين من قال خبر هذا ولا قول يقال لكن الله ذكر هنا انه جمع بين الكفارة وبين الديه الا اذا اننا اعتبرنا الكفارة ليست عقوبة وانما هي رفع الاسم المتعلق بحق الله جل وعلا فعلى ما قل يعني يتخرج ذلك وإن كنت أنا لا أعرف يعني هذا الذي ذكرت وهو أنه لا تجمع لا يجمع بين حدين لشخص وسيات الكلام على مسألة الثيب الزاني الثيب الزاني ومشارح بين أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجل أو المرأة إذا زنيا وهما محصنان أنه يجمع لهم بين العقوبتين بين عقوبة الجلد وبين عقوبة الرجم وأن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء بالمرأة التي زنت، أقام عليها الحد، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جمع بين الـ بين الرجم والجلد. وذهب إلى ذلك بعض أهل العلم وإن كان الرأي الراجح أن الزي... الزاني الثيد يكتفى برجمه نعم أخذ أحدهم إيه السكين مشاني أن تقتل ولا ما تقتل ما دام اخذ السكين وضربه بها وسكين اه حاده حاد دمشاني ان تقتل فقتله فالقتل عمد وان قال انا ما قصدت قتله لان العبرة بما بما استخدمه نعم على كل حال هل هذه العبارة شرعية ان كانت عبارة ان كانت نصا من من من الحديث فعلى العين والرأس ولها اسلوب تخريج لكن ان كانت من اقوال اهل القانون فهذا امر اخر قال والتارك لدينه المفارق للجماعة والمراد به من ارتد عن الاسلام بعد ان دخل فيه فإن من ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه وبعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستوجب القتل إن لم يتوب يستوجب القتل وفي قتله تفصيل سيأتي الكلام عليه نعم يستتاب يستتاب فإن تاب وإلا وإن كان ارتداده مبنيا على شبهة قامت به يوين له خطأه وتبدد له شبهته حتى تقوم عليه الحجة فإن أصر بعد ذلك على الردة عندئذ يقتل بعد أن يستتاب قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم يعني متفق عليه على غير منهجي المجد ابن تيميه فان المتفق عليه عند الجمهور هو ما رواه الشيخان علق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث بان هذا حديث مشهور وهو مروي من غير طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد رواه عدد من الصحابة وانتشار الحديث بين الصحابة رضوان الله عليهم وروايتهم لا دليل على أنه مشهور فيما بينه قال هذا الحديث خرجاه الصحيحين يعني البخاري ومسلم من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكان الحديث مداره على اللاعبش وفي روايه لمسلم التارك للاسلام بدلا من كلمه التارك لدينه بدل قوله لديني والمعنى واحد وفي هذا المعنى احاديث متعدده فخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود يعني شاهد لحديث ابن مسعود نعم يسأل سؤال يقول رجل ارتد وعنده زوجة مسلمة اتطلق عليه حالا او يستتاب اول الجواب لا نطلق عليه الزوجة ولا نمكنه منه نطلب من الزوجة ان تمنع نفسها منه ويستتاب فان تاب ورجع فهي زوجته وان امتنع وابى قتلناه وارحنا الزوجه منه ها؟ قال وفي هذا المعنى احاديث متعدده فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث بن مسعود قال وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم ممرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فهو شاهد لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال وفي رواية للنسائي ورجل زنى أو رجل زنا بعد إحصانه فعليه الرجل أو قتل عمدا فعليه القود يعني القصاص او ارتد بعد اسلامي فعليه القتل اي حدا قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابي هريره رضي الله عنه وأنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه وغيرهم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم قال وقد ذكرنا حديث انس ما تقدم وفيه أن هذه الثلاث خصال وفيه أن هذه الثلاث خصال وفيه, وفيه تفسيره أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين أي لا خلاف في ذلك لأنه سيمر بنا أن هناك أسباب يشرع فيها القتل غير هذه الثلاث لكن هذه الخصال منها ما يلحق بهذه الثلاث ومنها ما هو حكم مستقل بذاته بدأ يتكلم عن الخصلة الأولى وهي الزنا بعد الإحصان قال أما زن الثيد فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت وإن كان بدأ في بعض الأزمان أو في أي الأيام المتأخرة في هذه الأزمان من ينكر حد الرجم أو من يشكك في حد الرجم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجم ما ماعزا والغامدية واليهوديين وغيرهم ولعل حد الرجم أقيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحدود أقيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحدود وهذا كاف في إذباته وقد أجمع الصحابة رضوان الله على إذباته وهكذا أجمع التابعون وأجمع علماء الأمة وفقهاؤها ولذلك لا يلتفت إلى ما ينعق به بعض المحدثين زاعمين أنه حد الرجم لم يثبت في القران متذرعين بشبهه وهي ان هذه ايه أن آية الرجم نسخا والمعلوم ان ايه الرجم إنما نخس نسخا لفظها ولم, ينس ولم ينسخ حكمها فحكمها باق والصحابة رضوان الله عليهم ممثلين في عمر رضي الله عنه انه كان ينوه بهذه المسألة حتى لا يتجرع متجري ويزعم أن الرجم ليس في كتاب الله وقال آية لو أنه يعني أنه خشي أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبه وكانت لذي ما يقرؤونه لكنها لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة واتضح أنها نسخ لفظها وهي قوله جل وعلا لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم هكذا اخبر اهل العلمي ان هذه الايا كانت فيما يقرأ في سورة اشبه بسورة المائدة لكنها نسخت يعني تلاوتها فلم تعد قرآنا ولا تسمى الايات فيها ايات قرآنية وانما ما بقي منها إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الإحسان يقول كيفيته ووسيلته قلنا الإحسان أن يدخل الرجل على المرأة أن يعاشرها معاشرة الأزواج. فإذا عاشر الرجل امرأة. معاشرة الأزواج أصبح محصنا ومن أهل العلم من يرى أن الاحصان يثبت بالخلوه الخلوة إذا دخل على المرأة وارخى السطور وأغلق الأبواب واختلى بها زمنا من شانه أن يعاشر فيه الرجل وأهلاه يكون بذلك محصنا ايش هو لو كان شرع من قبلنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي باشره وعندنا هذا فيما يتعلق بالنسبه لليهوديين لانه لما جاءوا ادعوا ان النس أن الرجم ليس في كتابهم دعا بكتابهم وقرأ لكن ما هو الحال في حق المسلمين الذين وقعوا في الزنا كما عز والغامدية والمرأة التي يعني زنا بها عسیف عسيف زوجها كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم انقام عليهم حدا الزينه ولم يقل ان هذا بل ان الصحابه رضوان الله عليهم يقولون نحن قرانا فيما انزل الله فهذا كاف في ان هذا مما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما في سؤالك, <تصفيق> ما <فيه> سؤالك <تصفيق> الزاني لا لأن الله سبحانه وتعالى شرع في حقهم الرجم وقال قال نكالا من الله وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كل هذا هيئة وكيفية لإقامة حد الرجم ولا يكفي فيه إطلاق الرصاص ويطلاق الرصاص أصلا إنما يكون قصاصا يعني لو أن شخصا قتل إنسانا بالرصاص يقتل بالرصاص لكنه لو ضربه بالسيف يقتل بالسيف القصاص يقتضي أن يقتله بمثل ما قتل وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين بأن رضى رأسه بين حجرين وأنه قتل الراعي وأنه قتل الأعراب الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه وتركوه في الحرى حتى مات بمثل ما فعل. قال أما زن الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامديه وكان في القرآن الذي نسخ لفظه يعني وبقي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنا فرجموهما البتة مكالا من الله والله عزيز حكيم قال وقد استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنه من من القرآن من قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وذلك في قصة اليهوديين اللذين, اللذين زنيا جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد ان تطهرهما فسالهما عن حكم الزنا فقالوا نحمم وجوههما يعني ونشتمهما ونعذرهما قال هذا هذا الموجود في التورات قالوا نعم قال ايته بالتورات فلما جاؤوا بالتورات طلب من شخص منهم ان يقرأ فوضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها فقال له رجل من المسلمين ارفع يدك نعم نعم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فلما رفع يده إذا بآية الرجم موجودة في التوراة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليهم الحد بما في كتابه بما في كتابه وهو الرجم فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول آية الرجم متضمنة هذه الآية لان هؤلاء ما فعلوه عندما أخفوا آية الرجم وقرأوا ما قبلها وما بعدها كشف لهم عن ذلك وبيّن لهم أن هذا مما أخفوه قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعني ومن ذلك آية الرجم ويعفو عن كثير ثم تلا هذه الآية يعني هذه الآية التي تلوناها وقال كان الرجم مما اخفوا قال خرجه النساء والحاكم وقال يعني الحاكم صحيح الاسناد ماهه سن. قال فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقران من حيث لا يحتسب لانه انكر ما اشار اليه القران قال ويستنبط ايضا من قوله تعالى ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور هدى ونور يحكم بها النبي يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا الى قوله و وأن احكم بينهم بما أنزل الله يعني ذكر في هذه الآيات أن من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء أن يبينوا لليهود ما أنزل الله عليهم من أحكام في التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك بعد أن زعموا وادعوا أنه إيه؟ أنه ليس في التوراة وقال الزهري بلغنا أنها نزلت في اليهوديين الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلاغ من الزهري قال إني أحكم بما في التوراة وأمر بهما فرجما أو أمر بهما فرجما قال وخرج مسلم في صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عن قصة رجم اليهوديين وقال في حديثه فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى أن قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هذه الآية في الكفار كلها يعني بأنواعها المختلفة الذين ينكرون ما أوجب الله وقد مر بنا أن هذه الآية محمولة على من أنكر شيئا من كتاب الله أو على من أنكر تحكيم شريعة الله أو على من يرى أن دين الإسلام وشريعة الإسلام لا تصلح لأن تكون شريعة يحكم بها فإن كل من ذهب إلى شيء من ذلك يكون قد خرج عن دين الإسلام ويكون ارتد وأتخل في الكفر قال وخرجه الامام احمد وعنده فانزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله وان اوتيتم هذا فخذوه يقولون, يقولون اتوا محمدا فان افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه يعني على حسب ما حرفوا وبدلوا وان افتاكم بالرجم فاحذروا يعني هذا تفسير قوله لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر الى قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في اليهود اي نزلت في اليهود قال وروي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قصه رجم اليهوديين وفي حديثه قال فأنزل الله فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرب عنهم إلى قوله وإن حكمت فحكم بينهم بالقسم كل ذلك يحاور الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين له الاعيب اليهود وما قصدوا من الالتجاء إليه والتحاكم إليه من أجل أن يبطلوا شريعة الله التي أنزلها عليهم في أمث مسألة الرجم، فأكد الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما جاء في دينهم هو الرجم، وأنه إذا حكم عليهم أو حكم فيه من يحكم عليهم بما في كتابهم. بل إنه لو أراد أن يحكم عليهم بما في القرآن فإن ما في القرآن يوافق ما, ما في كتابهم وعليه أن ينبههم إلى تلك الألعيب التي عمدوا أن يفعلوها من أجل أن يحرفوا دينهم ويقيموا الأدلة ويقيموا الإثباتات على أن هذا ليس من دينهم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعل ذلك معهم، لكن الله سبحانه وتعالى رد قيدهم في نحرهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيه شريعتهم وأنه رجم اليهودي اليهوديين بما في كتابهم أمر أولا بحبس النساء الزواني يعني يريد هنا أن يشير إلى أن عقوبة الرجم هذه من العقوبات التي جرى فيها التدرج في التشريع لأن كثير من الأحكام الشرعيه جرى فيها التدرج يعني أنها في أول الأمر كان لها حكم مخفف إلى أن حذر الله تعالى الناس ونبههم وبيّن لهم أن هذا من العقوبات او من المحرمات التي تستوجب العقوبه الشديده ثم بعد ذلك انزل عليهم الحكمه الذي بقي بقاء الشريعه الاسلاميه فعلى سبيل المثال حرم الله جل وعلا شرب الخمر لكن التحريم كان متدرجا ففي اولي ما نزل فيما يتعلق بالخمر بين الله تعالى ان الخمر ليس من الرزق الحسن قال ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اي من ثمرات النخيل وهو التمر ومن ثمرات الاعناب وهو العنب الناس يستخدمونه إما طعاما وشرابا وإما خمرا فمن استخدمه خمرا فذاك سكر ومن استخدمه طعاما وشرابا وبيعا فهذا التمس فيه الرزق الحسن ففهم من هذا من أعطاه الله جل وعلا الفهم الثاقب أن التعامل في الخمر ليس من الرزق الحسن ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما، فلما سألوه بين أن في الخمر إثما يحصل عليه من سكر وأن في الخمر منافع وهذه تحصل لمن يبيع ويشتري، لكن من يبيع ويشتري كأنه يعين من يشرب ويحصل فيه يحصل يقع في الإثم، فعرف وبيان الله تعالى أن ال... الإثم أعظم من المنافع، أن الإثم أعظم من المنافع، وعرف من هذا أن ما كان اسمه أعظم من نفعته. فينبغي أن يتجنب ولا ينبغي أن يشتغل به لأنه إما أن يكون إذماً أو معيناً على الإذن ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون بسبب واقعة حدثت. يقال إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم على طعام وبعد أن قدم لهم الطعام قدم لهم الخضره فشربوا وسكروا ثم حان وقت الصلاة فقدموا أحدهم يصلي بهم وقد أخذت منه الخمر ما أخذها فقرأ في كتاب الله أو قرأ شيئا من كتاب الله غير فيه المعنى قرأ قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون فقال أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون وهذا القول بحد ذاته يخرج من الملأ لكنه لما كانت الخمر قد جالت في رأسه وغطت عقله تبين له أثر الخمر وضررها في حياتهم خاصة فيما يتعلق بعقيدتهم وفيما يتعلق بعبادتهم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما تعلمون حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان كثير منهم ترك الخمر لأنه إن شرب هذا الصباح ستدرك صلاة الظهر. وإن شربها بعد الظهر ستدركه صلاة العصر وإن شربها بعد العصر ستدركه صلاة المغرب وهكذا تدركه صلاة العشاء ومن كان مصرا على شربها لم يكن عنده إلا الوقت ما بين صلاة العشاء للفجر خصوصا وأن فيه زمنا طويل يمكنه أن يشرب ويفيق قبل ان يحين وقت الصلاة لكن معظم الصحابة رضوان الله عليهم امتنعوا تطلعا وحرصا على اداء الصلاة بالصورة التي شرع الله له ولما كان هذا الامر قد وقع من الصحابة موقعا تطلعت نفوس كبرائهم واهل الفضل منهم ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه الى ان ينزل الله جل وعلا في الخمر ويبين فيها بيانا شافيا فكان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله جل وعلا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 قال انتهينا انتهينا وقد ذكر انه صادف ان جماعة كانوا يشربون فلما بلغوا القوا ما في ايديهم وان من كان عنده شيئا من خمر اهرقها حتى ان بعض سكك المدينة سالت من الخمر يقول بعض المؤمنين بعض ليش ما تاثر فيه الخمر مطلقا على كل حال جاء الشرع وبدت الموضوع وقال الله قال اجتنبوه وقال ما اسكر كثيره فملء الكف منه حرام وكان ما ما يضم عليه ليس شرط لكنه يفقده شيئا من العقل حتى هذا المدمن يفقد شيء بدليل ان هذا المدمن الذي يشرب الخمرة ان جلست تتكلم معه تحس بانه ليس عاديا تكلمه في الشرق ويكلمك في الغرب فاكثر من هذا سكرا ايش هو ولا شك ان مثل هذا لو وقف بين يدي الله وناجى الله الله لا يقبل منه عليه التوبة اولا قبل القضاء قال وقد وكان الله تع... نعم هذا ما يتعلق بالتدرج وكذلك ما حدث بالنسبة للزنا فإنه حرم الله الزنا وبين إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم شرع الله تعالى أن من تؤخذ وقد زنت تحبس البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأعرضا فأصلحوا فإن تابا وأعرضا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ثم قال واللات ياتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله حكم من يزني لأن الله أنزل قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله وبالنسبة للثيب قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم والثيب والثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم هكذا جاء الحديث فبين حكم الزاني يعني في منتهى اليه الشريعة من ان البكر يجلد واما الثيب فيرجم. لكن بقي هل يجمع لي الثيب الجلد مع الرجم هذا محل خلاف سيمر بنا ان شاء الله قال وقد وكان الله تعالى قد امر اولا بحبس النساء الزواني الى ان يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن السبيل ثم جعل الله جعل الله لهن سبيلا قال ففي صحيح مسلم عن عبادته يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم قال وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء أوجبوا جلد الثيب مئة ثم رجمه كما فعل علي رضي الله تعالى عنه بشراحه الهمدانية وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر كما قال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلب وجاءت السنة برجم السيد يعني بعد أن نسخت آية, الإيه؟ آية الرجل خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق يعني ابن راهويا يعني يرون الجمع بين الجلد والرجل وهو قول الحسن يعني البصري من التابعين وطائفة من السلف ها وقال الطائفه منهم ان كان الثيب شيء ان كان الثيبان شيخين رجما وجلدا وان كان شابين رجما بغير جلد يعني كأنه يزيد في عقوبة الشيخين، لأنهما إنما تجرأ على الزنا لغير حاجة، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا، وهذا قول ابن أبي ابnu أبيء قول أبيء بن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا يعتبر تعذير وحد؟ هو يرى أنك إليه ما حد. منه وروي عنه مرفوعا يعني ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح رفعه وهو رواية عن احمد واسحاق ايضا